يا yeah, رب للعكبى ومرجى يا الله Oh, oh. نسيم حبت علينا من حمال مصطفى نسيم حبت علينا من حمال مصطفى نسيم يسلح ظاهر لنا والخفاء يباخت من للنبي في كل حال اقتفاء يباخت من للنبي في كل حال اقتفاء على قدم سيدك ما أهل الهمام والوفاء هم رجال الاكابر هم الشرفاء هم, هم آل الأسرار هم أهل النقا وصفاء يا يا حديث جفحالي بالنبي قد صفا يا حديث جفحالي بالنبي قد صفا إذا بدات عين جود الله النفاق الله حسب ونعم الحسب حسبي كفا منه المواهب ومنه العافية والشفاء يواس الجود جود رب خير في عفا امنو علينا برفقه ابدك المصطفى أسلق بنا ناجما لهديه تفاء نسبات بديوان ورأس النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كانزه الوفاء بجاه احمد حبيب الله كاد الوفاء عليه صلى اله ما الحيا وكفى والال واصح بما برق السما رفرفه نسيم حبس علينا من حمى المصطفى أحمد <تصفيق> Nothing. هذه دنيا دنيا حوادثها كثيره وعيشتها حقيره ومودتها قصيره Uh oh. يا مركب سيد